لمن اغديل اساياسا الى عني فاني في و بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبه ذكرى وفاه ام البنين عليها السلام تتشرف تسجيلات الثقلين بدونه الكويت ان تقدم لمستمعيها الكرام الرادود باسم الكربلاء في حسينية ال محمد بدولة الكويت مركز التوزيع تسجيلات الثقلين بنيدلغار هاتف 25 16442 وفي مملكة البحرين تسجيلات كربلاء المنامة هاتف 1725 خمسة خمسة وفي سلطنه عمان تسجيلات الثقلين مطرح هاتف 24713141 من ابد ينصرها لمحبوب حسين لمحبوب حسين عتفني لمحبوب حسين عتفني انا امي الاربعين انا شديد عني انا الماء انا ميل الارض فحيا الناس دي تعاني الماضي خلي ايي تقول امور يا حسين زهيد ابني وجعني بغابتك حسين ومن عيني في ما ان ادمعي فجري لان الفظ جنار بال عشا ومن عيني جماء أدمعي تجري لأن الفقد نار به عشا تسري رماني الخطب بعد العز بالولي محبوبي حسين له عتيف لمن افدل عتا لمن قربك جادر فاني من دعى لهاد ان من حسيني محبوبي لخادمه البيت الشاعر المخلص ابو ايمن الاحسان يا اخي الاربع أنا المبطل طول أمور ون أنا المبطل طول أمور ون أنا الخاني التهار بي أو جباح يعني بغيبك يا حسين ابني ومن عايلى جمع ان تجري لان الفط لارون بالحشاتسري ومن عيني بما ان تجري لئن الف دنا رون بالحشاتسري ترى الخط وبعد العزب الوهني لمحبوب <تصفيق> ما شاء الله ما شاء الله لمن ابدي المتاء لمن ابدي المتاء فاني من بعلاها فاني من ما شاء الله ايه Lema'nobde Lema'nobde Ya Rasulana Ya Ali Fa'tima Hawwa Rahat Wa'l Husain Li mahbubay Husainun law hafi fanni ве хамсайнол ма ани альха اي واندهش بالي فمن يدري انا المفجو عدو السكلا وقران نور رجا يا فمن يدري انا المفجو عطسكلا وقران الرجايا بالهساتلت على سمعي ويا احكي خد اجفني ل محبوبي هيسائلن لمن أبدل أجايا لمن أبدل أجايا سمدى العلم فإني لي فإني سمعها سمعها سمع للمدينة ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة فإني من بعضها فإني من فأعوذها وقال جسدي لمحبوبي لمحبوبي حسين لو عتي فأني لمحبوبي حسين لو هذا خادم الخدام الحسين انا الخادم اقول ويا علي آمالي انا ام الدنيا الفدا را حسين علي انا ام الدنيا الف فمن يدري هل ما في جو عت السكل والقران رجايا يابل حسايوت لا جفني لِ مَحْبُوبِي أَوْسَينُ لَو عَتَب لِمَنْ أَبْدِي الأَسَاءَ لَمَنْ ما شاء الله يا من بعلاهاك فإني مَنْ إني أنا لك تخدم قضية الحاجة آه من أبدي sa ila anni anni fanni man a ha li mahbub yuhseno li mahboubi husay no law ويل وان مات ووعى اللي عل حزين ويل وان مات ووعى على الحاشاوي ا انا على الحس غويل الله انا اللي خاطري لا معتك النراع انا الجسم فدا في تراب شرفي يضلوا الجسم فدا كثرات في الضرعات لؤلؤ الهي في خير احنى سها قهر وطعم الصد رياب حب نوا لقيت احنا ثغاقهره وفعم الصد رياض حابن نواء مرار فراخ الشب صياجر الدم وكل موجني لمحبوبي وعشي. لمن ابدي الاسع لمن ابدي فاني من بحب اني من احب الله لمن ابدي لمحبوبي حسين لمحبوبي اوسيلو تحدي فني لمحبوبي اوسيلو تحدي فني حسين انا الجلبيك دار من الله عجيها ما يا من تنشد سباني فرا يا يا من تنشد سباني فرا te جسم dar jis na faqil ghaf rashil ma te wa dar jis na faqil ghaf rashil ma khalas umri ya ra لا قرد دمك بهارضه الطيل ما ما شانا ثلاثه نجش هو قد غلعور يانا ايه بهارضه الطيل تنجش لا تنجش مهو ق اكبر لعوريانا قيس ابقى بعضه ما يشه ذهني لمحبوفي او سينون. لمن ابجي الاسا فاني من بعد هذا الكبر يا طول آه لمن لمن ابته ما شاء الله يا ساتر فاني من بعد هذا الكبر يا طول آه حسين لمحبوب حسين الله عتيباني المحبوب حسين <تصفيق> الله عتيباني انا القلبي كتار ملو عتيهمة يا من تنشد سباني فرا يا من تنشد سبعا يا نفرق قول ام تيو الدر جيس ما فوق الغاب رشيد ام خلاص عمري يريت اتولى بردمه بارض الطه لما ما ساعات شان حشد ثلاثين جش منذ قفلا يا عور يا بارض الطفي بارض ثلاثا جسمه قد ضلع لا سأبقى بعد غضو ما يشبه لك الذهني لمحبوب حسين ما شاء الله ما شاء الله هلأ هلأ هلأ هلأ بي لمن أبدي لمن أبدي Laman obdil laman obdil asha ya sa alfi bi inni manahol ahab limahbub husayn limahbub husayn nawhat محبوبي خسائي <أيه> انا العذب جليل بشرب الحلال سمعتنا عيا نض لب ذاب لي بني الرصييمه تم يقول ابني غشل من رجيع الدم عاوبتك في صدره الطاهر ايتها الشم في صدره الطاهر بلا ذنب جناهو لم يراعوه عاديه في شيف الحق جغالوه بلا ذنب ويشاي في الحق تغالو وانا لا يا شاي قول ماغا مني لي محبوبي حسين الله ما الله هلا هلا <مشاركة> اي من بعو من لمن باع فإنه ما لا ها لمن أبد لا عالم له بد اشايا اشا إلى العاد فإني باعوا لها ما شاء الله لمحبوب حسين لمحبوب حبي حسين للمحبوبي للمحبوبي ايه انا العذب انا العذب سليل بيش ربي سمعتنا عيال عاد لي بن بارك الله فيه بارك الله ماجوب للشاعر ابو ايمن الاحسائي انا العذب ذليلي بش ردين حامل اسمعتنا عيان لابن الوصي ايما ايقول يا ابني فيا من نضيع الدم ايقول من نضيع الدم في نضره الطا ايه تهش وعوضتك في نضره رايت اهي في الشم بيلدم بينا لم يراعو اعاديه شايف في الحب تغالو وانا على السيف كلام ما احبوب حسين <شاينو> الله عزي <الحكي> لما نبدل <لازال> اجازة احبوب حسين الله عزي احبوب حسين الله عزي هو بحسين لمحبوبه حسين لا لمحبوب وعفي فني لمحبوبه يا طول لو فيني اخيبك يا ندمل لو عي اخايد مني يا ما من تنسي سريد عي الكره اخايد مني يا ما تنسي سريد عي الكره يا على ديمي لو اويل مني мантинше паредайкура индари талад фидва маа جت дагра индари талад фидва маа جت дагра امل ليرجوع عمي انتظر وعشيت كل امل ليرجوع عمي انت تمنيت نطاهاسه لمالي يا ولا أجري عليه سا جمال مدمى إتمنيتم مطاها سا لمن يرجى ولا أجري عليه سا جمال مدمى ولكن خبمي فيدرين عيد عضاني لمحبوب حسين العبد لمن أبدل أسعى يا أسعى ألا بيك فإني فإن لمن ابدي لمن ابدي يا عشر شبان عندي فاني فاني من حبو الغرف و الحب حسين لمحبوبي حسين لو عكي فاني ала <تصفيق> الغالي على لا لا لا و عشي بي جميل هو على اللي شيء جميل في ضنات خضر ضنات خضر على اللي خدت الريال على اللي خدت مني الرنبه ده انتره ستبكي لله وهقتي غدا عيني لاقضي لب لا تايل مخته شكى بكيه لا وقت رجا عيني اللي اقضي ليله في المخته ايمن جاييني واجريان نجمه مع يغني لمحبوبه иншааллах ле ман огет хайраллах хайа фани я машааллах оллах хайраллах ле ман огет хайраллах яша хай ba'inni man hawal hawal nimahbub husayn limahboubi husayn law atifanni limahboubi husayn law atifanni e يا انتغالي خادم الحسين على راس على الغالي ابو لمن لبا الانحاء على الغالي ابو لمن لبا الانحاء اواشي بي دمع امي <تصفيق> الحزن زيحتو يا واشي بي دمع امي <تصفيق> علي شي على اللي <سؤال> خات بالرمضة خدمتار على اللي خات بالرمضة خدمتار